وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى أحبابنا في الله عز وجل نعيش في برنامج إسلامنا مع النقلات العشر للتغيير في هذا العصر وحديثي إليكم عن الانتقال من ردود الأفعال العشوائية إلى الخطط المستقبلية دعونا نحلل الواقع تحليلا دقيقا أو نصف الواقع الإسلامي وصفا دقيقا ثم نقوم بتحليل عميق لأسباب هذه العشوائيات الموجودة في بلادنا ثم بعد ذلك نقوم بوضع الحلول المناسبة إذا جئنا إلى الوصف الدقيق لواقعنا المعاصر كأمة إسلامية إذا أردت أن تعرف هل هناك تخطيط ولا لا تدخل مدن كثيرة جدا في بلاد العالم الإسلامي لا تجد شارع ممتد إلى مسافة كبيرة طويلة إلا ما نظر يمكن اللي موجود من زمان العشوائيات في المباني تدل على عشوائيات في العقول وفي التخطيط سواء على مستوى الأفراد أو الدولة والعشوائيات في التعامل مع الموارد البشرية عندنا طاقات بشرية هائلة جدا يتعامل معها لأنها عب لأن هؤلاء الأفراد لم يعلموا أن يكونوا ذوي حرف وذوي قدرات إنتاجية وذوي همة في تحدي الظروف الموجودة حوله أن يخطط كثير من الناس الناس العادية عندما تسأله ما هي أهدافك التي تريد أن تحقيقها بعد خمس سنوات من الآن يقول لك يا عم احنا أولاد النهاردة احنا عايشين يعني يوم بيوم بنقول يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى سلمنا وعشنا لبكرة يعني بكرة ربنا يفرجها هذا ليس توكلا على الله سبحانه وتعالى هذا تواكل هذا ليس ابدا من أصول الإسلام على الإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي وذهبت السيدة خديجة من تخوالد إلى ورقة توقع لسنوات عديده ماذا يمكن أن يحدث أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد مثل ما جئت به إلا أخرجوا قوم واذاه قوم ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قومك هيحصل يوم اخراج النبي صلى الله عليه وسلم حصل بعد 13 سنه فالرسول كان متوقع من أول يوم من اول يوم ومع هذا كان عنده الامل والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك دونه او يظهره الله عز وجل يعني عنده دولتين الفرس والروم وعنده قبائل العرب المتفرقة وعنده الكعبة حوالات 360 صنم وأمراض اجتماعية وأخلاقية موجودة في مجتمع الجزيرة العربية وغيرها ومع ذلك عنده أمل لسنوات متعددة ولما يجي سيدنا سعد بن أبو وقاص يضرب أحد الذين آذوا الله ورسوله يقول لم نؤمر بهذا بعد ده مش في خصيتنا الآن يبقى في تخطيط في تخطيط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبص الواقعنا عند الجماعات والطيارات الإسلامية كثير منها ليس كلها ماشي كده بشكل عشوائي ايه الرؤية بعد خلال سنين عشر سنين عشرين سنة الطيارات الإسلامية الدول الشعوب ده انت بتلاقي الطريقة رصف وبعدها في شهرين الطريقة حفر على يتحضر ليه مش إسه مرصوف قال لك أسلم توقع الكهرباء مكانوش دخلوا الكهرباء في الشارع امدادات الكهرباء وبعدين يترصف ثاني وبعد شويه يتقلب بطن الارض ليه اصل احنا ما دخلناش التليفونات فخلينا ندخل بقى التليفونات برضو من حق الناس تتكلم عن تليفون ارضي عشان المحمول معرفش ايه طيب قفلنا الشارع بعدها بشويه نلاقي برضو حفريات ويتشال الاسفلت مرة تالتة ايه الموضوع يقولك والله المجاري يعني الناس بتاكل كتير وبتخرج كتير والمجاري طفحت فلازم نعمل مجاري طب كل الكلام ده ليه ما كانش في التخطيط المسبق لبناء المدن للتعامل مع خريطة الشوارع هناك دول سمحت بعمالة وبسيارات أصبحت الطرق عبء سقيل جدا على كل أصحاب السيارات ما قد ماكش غير أنك تلبس يعني تركب طيارة وتسافر إلى أي من مدينة لمدينة ومن قرية إلى أخرى مستحيل حتى لو في طيارة يبقى فيه يعني زحمة في الجو لو المسائل في يوم من الأيام بعد مع التطور المسائل يعني اتغيرت الرؤى الموجودة واللي بيسمى يعني التخطيط في بلادنا الإسلامية تخطيط يعتمد على ردود أفعال في الغالب إن فيه قوة هنا في حرب هنا فيه عصابات في الداخل في الخارج في قلاقي الأمنية في ما عندناش الرؤية التخطيطية الهادئة التي تعتمد على يعني معايير سوف أذكرها فيما بعد هاي إحنا لما يجينا أي مسؤول مسؤول في أي مؤسسة في أي مؤسسة المفروض يقول لنا ان أنا سأرتقي بالمؤسسة خلال سنة 2-3-4-10 أن أنا سأرتقي بها من؟ إلا وحاسبوني على الكلام اللي أنا بقوله حاسبوني أنا أعد لأن أفعل 1-2-3-4 ده برنامجي اللي أنا نازل به لكن أنا ابن فلان أنا الزعيم الفلاني الف... وتنتهي المسألة أن إحنا عمالين نضخم في أشياء يعني والنكت اللي بتطلع يقول لك إحنا اللي زرعنا الصحراء خلناها خضرة جبنا فرشة كده ودهبنا الصحراء بقت خضرة واحنا لا يمكن ان يكون هذا الوهم الا كذب لا يلبس طويل والكذب منش نجليل لكن التخطيط يختلف التخطيط يختلف احنا ناس فقراء نريد ان نكون اغنياء عندنا نسبة الـ الـ الـ الاميه نسبة الاميه في العالم الاسلامي والعربي تزداد للأسف الشديد عندنا مئة مليون أو عشان الوصف الدقيق لالالال هيئة اليونسكو عندنا 95 مليون عربي لا يقرؤون ولا يكتبون لأن الفقر يؤدي إلى الجهل وكلاهما يؤدي إلى المرض والفقر والجهل والمرض هم الأمراض الأساسية الموجودة في عالمنا العربي والإسلامي وأقل ما تكون في بلاد أخرى يعني الاتحاد السوفيتي لو كانت يعني ملحدة حطت خطة انها تنهي الاميه وصلت لواحد في المية عندها بنما حطت خطة انها تنزلها من اربعة وعشرين في المية خلال سنة فنزلت الاميه وقفت الدراسة سنة وعملت خطة في هذه الخطة امكن ان الاميه تنزل لاربعة في المية ليوزلندا سويسرا انجلترا احنا مش اهل من هذه الدول ليه لماذا نبقى نحن المسلمون عشوائيين في كل ما ناتي ونضر ليه الواحد لما بيبقى الراتب تبقى عارف هيصرفوا فين يعني بيشوف اعلان في التلفزيون اعلان في الشارع ساعة في ايد واحد تليفون في ايد الاخر خلاص المنظومه بتاعت مصارفنا بتتغير ما عندناش رؤيه واضحه ان احنا مصارفنا بشكل اساسي على الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات ولا ننفق بالطرفيات لأن هذا الترتيب الإسلامي المضبوط نحن الذين علمنا العالم هذا الترتيب أنا لما أكون شاب وفي مقتبل حياتي أعطي أولوية للإنفاق ليس على بهرجة البيت وإنما على إذكاء العقل والقلب أن أنا أتعلم كويس وأأخذ ماجستير وأأخذ دكتوراه وأنحط في الصخر وأأكل يعني الخبز الجاف لكي اتعلم جيدا لان انا عندي هدف ان اكون عالما في التخصص اللي انا موجود فيه وبعدين احولها للمجرى الذي خططته لحياتي ياتي لك اعمال باموال بالغه وانت في نص الطريق ماجستير دكتوراه دراسه وبعدين جالك شغل جانبي انت بتشتغل عشان تسند دراستك للاسف الشديد عدم وجود تخطيط يخلي الواحد ايه الشغل خد وقته انشغل عن الدراسه ساب الدراسه بقى بيجيب فلوس وبعدين بعد سنين طويله عايز يرجع للدراسه خلاص صدى ما عرفش يرجع مره تانية خلاص ليه لانه عشوائي مش عارف هو عايز يعمل ايه مش واضح هو ناوي يعمل ايه البنت اللي هي يعني اتخرجت من الجامعه ولا تعرف معايير اختيار الزوج وإن هي لما يتقدم لها واحد فقير وأصيل تختاره عن واحد غني وخسيس الطباع واضحة ذهن البنت واضحة ذهن الأب واضحة ذهن الولد ليه؟ في ذهن الأم في ذهن الجميع الأسرة كلها ليه؟ لأننا نريد أن نسعد في الدنيا والآخرة تخطيط العالم كله حتى في رجاحهم الدنيوي تنعدم فيه الرؤية إلى الدار الآخرة أما نحن تخطيطنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة سورة البقرة وابتغي فيما آتاك الله مال علم مهارة قدرة أي شيء الزار الآخرة رقم واحد اعمار الآخرة رقم اثنين ولا تنسى نصيبك من الدنيا رقم ثلاثة وأحسن كما أحسن الله إليك رقم أربعة ولا تنغي الفساد في الأرض تخطيط يا أخوانا التخطيط ان الواحد يبقى عارف انا قدراتي ايه ورايح فين وهعمل ايه ده مهم جدا على مستوى الافراد والجماعات والجمعيات والهيئات والوزارات والدول لازم نتحول الى امه ذات رؤية في التخطيط ننسق تماما من ردود الافعال العشوائية احنا بيطلع لنا واحد كده يهاجم الاسلام كل الامة تنجر وراه وننسى قضايانا الاصليه ويشغلونا بقضيه فرعيه في عز الازمه في فلسطين وضرب جنين وضرب يعني الرجال والنساء والاطفال بعنف في فلسطين طلعونا بقضية بقضيه صلاه ال امينه داود صلاه الجمعه هنالك عندنا ملهيات كثيره زي الأولمبيات والالعاب و... واحنا يعني نتشد اي حاجه نتشد أي شيء اعمل إعلان كويس في التلفزيون تلاقي الامه كلها بتجري وراها والامه كلها بتسمعه الامه كلها بتردده اغنيه تطلع اي كلام كذا تلاقي كل الشباب والفتيات عاملين هيمنين بيها عشوائيات عشوائيات في الذهن عشوائيات في التعامل مع الجسد قاعد ياكل مش عارف ايه اللي يفيده جسديا من اللي ما يفيدهوش ياكل لو ما ياكلش ده اللي موجود ياكله وخلاص اي اكل موجود ياكل طب انت عارف ان الاكل ده يضرك وانا اعرف مرضى كثيرين جدا مرضى بالسكر مرضى بالقلب ياكل ما يضره والطبيب يخبره بقوه وبوضوح هذا الطعام يضرك يخطط لجسمك ان يكون قوي خطط لحياتك انك تعيش بصحه وبعافيه لا تاكل حتى تمرض مستحيل مستحيل ما ملأ ابن ادم من قط شرا من بطنه املى عقلك بالعلم املى قلبك بالايمان غزل الجسم بما يحتاج اليه انت بتحب الاكله دي آه بس الاكله دي هتضرك خلاص ما تاكلهاش خد قرار بمتعه الحسم ان انا اتدرج في التوقف عن هذه الاطعمه واحد من اشد انه يدخن لكن الى زملائه حواليه بيدخل يوم ريح مدخل معهم لأنه عشوائي ما عندوش قيم ثابتة أنني لا أفعل الحرام ولا أفعل الشيء الذي أول مرة أفعله أستحي من أبي وأمي وأخي وأختي, وأختي والناس وأستاذي ومن حولي أي واحد دخل قلولي على أي واحد دخل بدأ التدخين وهو كده جاب علبة السجائر قدام أبوه وأمه أخوه أخته زملائه أسازته ورح مدخل كل ما يفعل في السر الإثمه ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس صحيحة بعد شوية تشربها قدام الكل لأن انت وصلت مرحلة الفسوق الفسوق أنا راجل من مصر بجيب منهج من مصر اللي عرفه واحد من الإمارات بيجيب من الإمارات واحد من باكستان بيجيب بتاع الباكستان واحد من مغرب بيجيب خليط كوكتيل والأولاد أمه اللي ضايعين في المدارسة الإسلامية يبقى مناهج ما فيش إعداد مدرسين اللغه العربية والتربيه الإسلامية نادر جدا نادر نكتبه المدارس متخصص إدارة مش موجودة إدارة الراجل الغني الطبيب ولا المهندس ولا الرجل أعمال هو ما يفهمش في المناهج التعليمية الإدارة التعليمية دلوقتي بتاخد دكتوراه يعني لازم يجي واحد في المجلس الإداري المدرسة يكون متخصص في الإدارة التعليمية يعرف أننا عايزين نوصل بالأولادنا فيه فين الهدف المعرفي وإيه الهدف الوجداني وإيه الهدف السلوكي وكيف أقيس إنجاز المدرس في كل أنشطته بأنه بيحقق معرفة للعقل معلومة بيحقق مشاعر في القلب حب لله وخوف من الله حب لرسول الله واتباع لرسول الله حب للقران والسنة حب للمسلمين بغض لأعداء الإسلام والمسلمين رحمة بالعالمين خلق القوة خلق العزة خلق الكرام مشاعر وبعدين سلوك عملي إذا الولد معلومات بس يبقى أنا ما نجحتش مشاعر فقط ما نجحتش سلوك من غير عقل برضه يبقى شيء سطحي فبيجي رؤساء مجالس المساجد والمدارس الإسلامية في الغرب اكثرهم ناس من اللي هم أصحاب رؤوس أموال يقولك هو ناجح اداريا وماليا يبقى ممكن ينجح هنا لا إدارة المستشفى غير إدارة الجامعة إدارة المسجد غير إدارة المدرسة إدارة الاثنين غير إدارة مؤسسة اجتماعية لكن إحنا فلان ده ممكن يمسك كل حال عشوائيات عشوائيات وفي إحدى الأماكن راجل شاف أرض كويسة في أحسن منطقة في بوسطن وراح شاري حطك 200 ألف دولار والأرض تساوي يعني قرابة المليون في الوقت ده من 20 سنة فبدأ هو حط المبلغ الأساسي راح حاطين رئيس مجلس الإدارة ولا حد بيتابع سجل الجامع باسمه والأرض باسمه وظل 15 سنة هو رئيس مجلس الإدارة وبعدين بدأ ينحرف يجيب ناس يعني سيئين جدا وتعامل مع ال اليهود الصهاينه وركب في الطياره يروح يعمل معاهدات سلام مع فين فالناس بجد وعن طريق الانتخاب راحوا مغيرين خذوا قرار بتغييره قال لهم لا ده انا اللي بغيركم كلكم ده انا اللي بغيركم كلكم ده انا مالك المؤسسه المؤسسه كانت بنت مدرسه وبنت جنبها معرفش ايه وايه وصاله العاب بقت حاجات دي عشرات الملايين ها؟ عشرات الملايين هو كان دافع مئتين ألف بس لأننا احنا بتوع عشوائيات ولا حد بيتابع ولا حد بيعمل النتيجة ان رحمة دهم على المحكمة انا مالك لهذه المؤسسة كلها وإما تدفعوا لي المبلغ كله لهذه المؤسسة وجيروا المسلمين يجمعوا فلوس عشان يداروا عورة العشوائيات التي تحدث واقعنا أقول حرم عليك والله يا ناس ده انتوا كل واحد فيكم شغال وما تستغيرها كبيرة في أمريكا لا يمكن إلا أن تكون عندها خطة واضحة وإحنا المسلمين الأصل في التخطيط للدنيا وللآخرة ما بنخططش عشوائيات عشوائيات بالجملة مش بالقطاعي عشوائيات بالكوم مش بالحبة للأسف الشديد ولقد تعبت كثيرا من هذه العشوائيات التي أراها على مستوى الأفراد على مستوى الأسرة بتيجي أسرة بقولهم أنتوا هدفكوا إيه خلال عشر خمستاشر سنة والله ربنا يستورنا ونعيش ونبقى يعني مستورين ويعني عندنا قرشين نعرف يعني نطلع من الشقة الصغيرة نطلع في شقة كبيرة ولا بيت كبير كويس، بس هو دي أهداف لسي ابن إبراهيم عليه السلام هو بيحط ابنه عند المسجد الحرام عنده ثلاث أهداف واضحة الهدف الإيماني والهدف الاجتماعي والهدف المادي ومرتبهم صح ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة هدف إيماني فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نسكنهم في وسطناس أصحاب قلوب وأصحاب إخلاق وأصحاب قيم آخر واحدة وارزقهم من الثمرات ومرضوطة بالهدف الأولان الإيماني لعلهم يشكرون لما هذا الهدف واضح ها تحقق الإيمان في سيدنا إسماعيل إلى الدرجه اللي بيقول يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وبعدين تأتي قبيلة جرهم أعرق القبائل لتعيش معهم ويتزوج منهم وبعدين المنطقه عمرت بفضل الله تبارك وتعالى بخيرات لا حصر لها لان في تخطيط ابننا عايزين منه ايه يبقى ايه على مستوى الجمعيات الخيريه والجماعات الاسلاميه بل على مستوى مجالس المدن ومجالس الادارات في الشركات والمؤسسات التخطيط عندنا بين القليل والنادر على كل بيقولوا عالميا الذين يخططونهم 3% فقط لحياتهم الناس اللي بتخطط هم 3% فقط طيب احنا استدرضنا الحياة في الوصف الدقيقة لأزمة العشوائيات في واقعنا المعاصر أزمة العشوائيات ما هو التحليل العميق لماذا هذا هذه العشوائيات في واقعنا المعاصر أول سبب رغبة الإنسان يلتزم بشيء يكون ضغط عليه وعايز يعيش كده أنا حر يعني ما حاسبش نفسه ولا حد يحاسبني ما هو لو فيه تخطيط زوج وزوجة قاعدين مع بعض وهم لسه يكتبوا كتابهم أو قابل كتب الكتاب يقولوا احنا عايزين نوصل لإيه احنا في مرحلة كل واحد فينا واخد بكالوريوس بس بس احنا كل واحد فينا عايز ياخد دكتوراه مثلا يبقى مقابل المساله دي, يبقى دي اولويه تسبق ان احنا نغير العربيه نغير البيت نغير كذا نغير كذا يبقى اي مصاريف بتيجي بتضخ للجانب العلمي واضحه اه واضحه يبقى ما نزعلش من بعض لو ان احنا اتخانقنا شويه في السكن زينا زي العربيه ما ندخلهاش من بعض اه يبقى اللي ما بيخططوش عاده ما يحبوش يلتزم بشيء على كل نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة تحت عنوان الانتقال من ردود الأفعال العشوائية إلى الخطط المستقبلية إلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الأدائع جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامنا دين وذنيا والحضارة مبهرة nu is het